ما ليلة القدر ولا أجو كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة ور يا رب اذهب من كل امر سنعلمه اذا كره وصيهات اسم رب من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام Thank <laughs>